بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأمة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 سفة تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم الذي تفرون منه فإن هو ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة في ينبئكم